فِيَأْخُذُ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلِ اللَّهُ مَالِكُ الْمُلْكِ يُؤْتِي الْمُلْكَ مَن يَشَاءُ وَتُنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن يَشَاءُ وتزيع الملك من ما تشاؤ وتعز من تشاؤ وتذل من تشاؤ بيدك الخير إن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 وَتَذُوقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقا ويحذركم الله نفسه والى الله المصير